وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَذِيدٍ قَالَيْنَا يَا قَوْمِ ارْهَطِي أَعُذْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ وَرَاؤَكُمْ ظَهْرِي يَا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامد سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء